تحت عنوان الدولة العثمانية مرحلة التأسيس تقويم الإنجازات وتقويم الإنجازات في ضوء التصور الإسلامي للتاريخ والهدف أن نرى مكاننا في هذه الإنجازات أين نحن نحن جزء من الكيان السياسي والعضو للدولة الإسلامية للأمة الإسلامية لكن شتانا ما بين أمتنا بالأمس وأمتنا اليوم فرق كبير بالأمس على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على عهد الخلفاء الراشدين على عهد بني أمية على عهد بني العباس على عهد العثمانين عاشت أمتنا عصر العزة الإسلامية وقد استخرفت الأمة في الأرض عبر هذا التاريخ الطويل ومقن لدينها وطبقت الشرائع وقامت الحدود وأمن الناس كل الناس على دمائهم وعراضهم وأولادهم ومقدساتهم عاشت الأمة عزة حقيقية أما اليوم فيمكن أن نقول بنقول أن نقول بيقين أن البشرية لا أقول للأمة فحسب تعيش عصر الاستزلال فالبشرية مستعبدة لشهواتها ولأطماعها رغبة في احتلال الأوطان وسلب الثروات لا تأبه لإنسان ولا لبشر ولا لأوطان وأمة الإسلام التي حملها الله مسؤولية القوامة على بل الإنسان لإقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعبد الله وحده حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هذه الأمة قطاع ضخم منها استعبدت في الدنيا وهذا هو داؤها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداع عليكم الأمم كما تدع الأكلة إلى قصعتها قال ومن خلة نحن يومئذ يا رسول الله عليه وسلم. قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم وثاء كوثاء السيل لا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن الوهن في قلوبكم قالوا هم الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا نزع الله المهابة من قلوب عدونا فأمتنا عدونا لا يأبه للأوطان ولا للأعراض ولا للمقدسات والقدس في القلب منها من أجل هذا نعرض لواقعنا في ضوء تاريخ الدولة العثمانية مرحلة التأسيس وهذا يستلزم نحن نعرض لصيرة مختصرة لقادتها وزعمائها إيه القضية الكبرى التي من أجلها كانوا يعيشون إيه الآليات التي وظفوها إيه الإنجازات التي حققوها وهل كانت إنجازات حقيقية وما هي الصفات التي أهلتهم واستحقوا معها تمكين الله عز وجل لهم في الأرض الناس دولة ما كانوش الـ الـ الـ الخلفاء العثمانيون ما كانش لهم في الدنيا أرعب لعلى نذكر وصايا عثمان لأولاده يرسي فيها سياسة الدولة على مدار حوالي ستمائة سنة وتمسك الأبناؤه بهذه الوصايا وحققوا إنجازات مدارها الإسلام عيشوا على الإسلام واحرصوا على أن تقيموا الإسلام لتكون كلمة الله العليا واحرصوا على أن تموتوا على هذا الإسلام ف... وكانت وصاياهم التحرر من الدنيا والخروج من حظ النفس وعلموا الناس إن الدنيا دي سوء يعني كسوك قام صوف أنفض ربي حفير الرابحون وخسر فيها الخاسرون ما قرأت في تاريخ هؤلاء إن كان لهم يعني يعني طموحات في الدنيا كلها مهم على سبيل المثال السلطان مراد الثاني أو المراد الأول والثاني اللي هو محمد الفاتح مراد الأول لكان كل همه أن تكون كلمة الله هي العجة وحقق إنجازا ضخما كما سنرى النصر الذي حققه محمد الفاتح في معركة قصوة التي استشهد فيها كان إنجاز ضخم وطلب من الله الشهادة قبل المعركة فغنمه الله الشهادة يعني لما شف النص الذي يعني الدعاء الذي توجه به إلى الله عز وجل قبل المعركة وما يعني الكلمات التي قالها وهو على أبواب الأخرة عظمة أبحث في عالمنا المعاصر نموذجا أشهد الله أنني لا أجده هذا النموذج لما هذا الرجل الذي انتقل بالحدود السياسية للدولة العثمانية من شبه جزيرة الأناظول إلى البر الأوروبي وعبر اليونان وطرقيا ودخل على قصوة او كسوفة ونشر الاسلام يقولوا المعركة دي مكنت للاسلام في شبه جزيرة البلقان خمسمائة سنة خمسمائة سنة كان البلقان يموج بالمساجد والمؤذن خمس صلوات في اليوم والليلة ودخل الناس في دين الله أفواجه وتوجه المسلمون علماء الأمة ليعلموا أهل البلقان اللغة العربية وفقهم في الدين وحفظوهم القرآن وبدأت تنمية الحياة والاهتمام بشؤون الرعية شونها المعاشية الزراع الاقتصاد تنمية موارد الناس خمس روية سنة اللي يهمنا بالدرجة الأولى تطبق شراء الإسلام كثير من أهل البلقان دخلوا في الإسلام وترقوا في المناصب العسكرية والإزارية لدرجة بهم منهم من وصل منصب الصدارة العظمى يعني رئاسة الوزراء الإسلام يرفع المغلوب إلى مرتبة الغالب منهم من البنية كان رؤساء وزراء ومن كسوف ومن كل شيء في جزيرة البلقان كان منها عظماء وقادة. أقول إنجاز الضخم ده هذا المحسوب الشهيد الشهيد مراد الثاني يعني يقول وهو في أرض المعركة يدعو الله عز وجل دعاء يا رحيم السماوات يا من تقبل الدعاء. لا تخزني يا رحمن رحيم قمة التزلل بين يدي الله عز وجل استجب دعاء عبدك الفقير عبدك المذنب انك انت الوهاب ونحن فقراء مليك ليس لي غاية في نفسي ولا مصلحة يا رب العلي انا مش عاولي حاجة لنفسي انا هم يكون ان ترتفع كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله أن تكون الحاكمية لله لا مصلحة ولا يحملني طلب, طلب المغنم فأنا لا أطمع إلا في رضاك يا الله يا عليم يا رب العالمين أفديك روحي تقبل رجائي ولا تجعل المسلمين يبوء بهم الخزلان شوف قمة العزة يتمنى للمسلمين العزة ويطلب من الله أن يخذل المسلمون في هذا الموقف الذي خرجوا لنصرة الدين ولرفعة الإسلام ما تخذهمش يا ربنا ما تعملناش بزنبنا اغفر لنا لا تأخذنا تزا... بما فعل السفهاء مننا إن روحي كلام ل لفق ل... ل... ل... مراد الأول أبدوها فداء لك ولا زلت دوما أبغي الاستشهاد في سبيلك يا رب العالمين ده قبل المعرك هذا مدون قبل المعركة يطلب الشهادة من أجل نصرة الدين ومن أجل أن أفتدي جند الإسلام هو بنفسه مش بيقدم الجند عشان يهلاكه ما يهمش وهو يبقى في المؤخرة ده بيقول يعني اجعلني فداء لجند الاسلام يا رب العالمين فلا تريني يا ربي محنة في جند الاسلام شوف الادب شوف الاخلاص هذا هو جيل العزة جيل النصر المنشود اللي حقق الانجازات الضخم اللي وصل بالاسلام الى اسوار فيننا إلى أرض النمسا، إلى أرض بلغاريا، رومانيا، إلى تراقيا، صربيا، كوزوفا، ومن الإسلام ده، ومن اللي وصل تلك ده على عهد العثمانيين، على عهد المسلمين، لكن الذين كانوا يقودون هذه الأمة هم عاد عثمان ثم يأتي في في في في في, في مخرج حديثه اسمح لي هذه المرة أن أستشهد في سبيلك يا ربي ومن أجل مرضاتك سبحان الله وقد تحقق الهدف وانتصر وكان نصرا يعني تحدث عنه المؤرخون نصر حاسم وكان الضرب موجع للأحلاف الصليبية التي اجتمعت على الإسلام وأهله دودها المؤرخون البيزاند والإنجليز والفرن كلهم سجلوا أنا أذكر جانبا من تقويم المؤرخين الغربيين أنا ذكرته لكن يجتمع هذا في التقويم وكثير مرة أثناء لكن الموقف هنا المعركة حاسمة تحقق النصر وقف القائد يستعرض الجرحى ويستعرض القتلى وزي ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوريهم التراب يعني يشوف أرض المعركة فإذا بجند صربي قائن مجرم تظاهر بأنه يريد أن يقبل يد السلطان مراد الأول الجند المسلمون كانوا حريصين أنسكوا بالجند الصربي لكن في معرد المعركة وقذر الله ربنا عشان عشان يغنمها الله يصطفي من الملائكة ويتخذ منكم شهداء في اللحظة دي الهن الصربي محمد مراد الأول قال للجند تركوه فاقترب الجندي المجرم وطعن مراد الأول طعنة قاتلة ليغنمه الله الشهادة وأحسبه يسرح في رياض الجنة يرتع في رياض الجنة بحواصل طير خضر تسرح في رياض الجنة وتأوي إلى قناديل المنرور في عرش الرحمن معلقة بعرش الرحمن وهو على أبواب الآخرة قال هذه الكلمات سبحان الله شيء عجيب أن المؤرخين رصدوا ما قاله قبل المعركة وما قاله بعد حتى المؤرخين الذين كتبوا كانوا سعيين ما أحجن أن ننتفع بها قال محمد مرادث الأول ولا يسعني حين رحيلي إلا أن أشكر الله إنه علام الغيوب المتقبل دعاء الفقير أشهد أن لا إله إلا الله وليس يستحق الشكر والثناء إلا هو لقد أوشكت حياتي على النهاية ورأيت نصر جند الإسلام أطيع ابن يزيد ولا تعذب الأسر ولا تؤذوهم ولا تسلبوهم سبحان الله الذين يتكلمون عن الإسلام الإرهابي محمد المراد الأول قتله جند صربي كان ممكن يقول عذبوا الأسرة الصرب اقتلوهم مزقوهم لكن سبحان الله اتعلم في مدرسة الإسلام فاعف عنهم عفو ولو كنت فضا غليز القلب لنفضوا من حولك عارف دا ملهمش زم واحد ارتكب جرما منهم لا يأخذ الباقي بجريراته اتعلموا يا عالم اتعلموا هؤلاء هم قادتنا في زمن العزة المراد الأول الذي قتله جندي صربي يوصي الجيش بأنهم لا يعذبوا الأسرة ولا يؤذوهم ولا يسلبوهم أمتعتهم ثم استودع الله دين المسلمين وخواتيم أعمالهم ده نموذج للسلطان مراد الاول هذا الانجاز الذي تحققه على عهد مراد الاول يعني ما كانش اجاز عفوي ولا لا ده كان برنامج بيتحقق بي نقدر نقول بدقة متناهية منها انرفض الهدف كان اللي اختطته المؤسس مؤسس هذه الدولة أول حاجة الغايات والأهداف نشر الإسلام أين في شبه جزيرة البلقان وإزالة العقبات التي تحول بين وصول الإسلام إلى شبه جزيرة البلقان، وده كان يستلزم فتح القسطنطيني تحقيقا لبشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يستلزم رفع الاحتلال البيزنطي النصراني لشبه جزيرة الأناضول. اللي هو الدولة الرومانية الشرقية وكان يستلزم أيضا مواجهة الأحلاف الصليبية كل شوية بابا روما يعطي حلفا يشارك فيه الصرب والبلغار والروم والنمساويين والألبان واليونان فده كان جزء من الاستراتيجية إن في قطاع لا يريد للإسلام أن ينتشر بل حريصون على احتلال ما تبقى من أرض الإسلام والعودة إليها بعد أن أخرجهم منها وحرروا الأرض منهم محمد وصحبه الصحابة والخلفاء الراجدون وبني أمية وبني العباس أيضا أوروبا كانت ترن ببصرها العودة مرة أخرى إلى يعني إلى إلى هذه الأرض أرض الله عز وجل أنا أعوز أقول إذا كان في هدف وغاية لما ننظر إلى هذا الهدف في ظل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجل زفانج ولا تظلم ولا تكس يا أرسل بلغ ما ما أنزل إليك من ربك وأنزل عشيرتك الأقربين ومرسلناك إلا رحمة للعالمين دعوة محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ دعوة الإسلام واقترنت أيضا بإزالة العقبات رفع الاحتلال البيزنطي لبلاد الشام ومصر وغيرها وهذا يطر يطر إلى قتال الروم البيزنطيين وتحقق الهدف الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت بشر بفتح قسطنطينيا كأنه يقول يا أمة الإسلام مسؤوليتك العبور إلى شبه جزيرة الأناظون وتحريرها ممن غلب عليها وت... و... ونشر الإسلام في بلاد الغرب حتى رومية والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال حينما سؤل بشر بفتح رومية الرسول عليه وسلم وضع استراتيجية شاملة قالوا عثمان ما بيخترعوش استراتيجيات جديدة لا ده كان ذهنهم ينصب على تحقيق الأهداف اللي حطها محمد صلى الله عليه وسلم بس الفكرة استحداث آليات جديدة أنشأوا جيشا جديدا خذوا بأسباب القوة كان في حرص على وحدة الأمة وحدة الصف ودي من أسباب النجاح لكن الاستراتيجية إبلاغ دعوة الإسلام في إلى أرض الله كلها إزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين معرفة الإسلام لأن الدولة في الإسلام دولة عقدية دينها الإسلام إليه تدعو وعليه تربي أبناء الأمة وعنه تنافح ولا تسمح بعدوان على الإسلام ولا على رسول الإسلام ولا على ديار الإسلام ولا على بل على البشرية كلها الاستراتيجية هي هي ما تغيرتش آل عثمان يعني إذن انطلقوا وده اللي قام به المسلمون على امتداد تاريخ الأمة مع مواجهة الأحلاف الصليبية الأوروبية المتواصلة فقال الرسمن يعني كان لهم خطة وأهداف استراتيجية وأثناء هذه القيام بهذه الواجبات كانوا حريصين على تربية الشعوب على الإسلام كل بلد بيدخل فيها الإسلام عشان كده أرخان اللي ماتوا عنده ثمانين سنة ابن عثمان مك... يعني كان حريصا كانت انجازاته العسكرية قليلة لكن قعد عشرين سنة يعمل عملية ترسيخ لل... لل... للإسلام في قلوب الناس يربي الناس على الإسلام ي... ي... يعمق التنظيمات الإدارية و... و... والتنمية ال... ال... ال... ال... الاقتصادية عشرين سنة ينشئ المدارس والجامعات والمساجد واربعين سنة العلماء من كل بلاد العالم عشان تربية البشرية على الإسلام ده الهدف الكبير أنه زهول ده هدف النبي الصلاة والسلام وده هدف الدولة العثمانية أين نحن من هذه الأهداف أين نحن رسول الله السلام تبنى هذه الاستراتيجية، وانطلق المسلمون وادوم، وخلعوا الاحتلال البيزنطي من أرض الشام بعد سبعمائة سنة، وخالعوا من مصر، وخالعوا من شمال أفريقيا، وعلى عاتق الخلفاء الراشدين المسلمون طاردوا الروم عبلا شمال أفريقيا، طرابلس وتونس والجزائر، وعبر المسلمون إلى النيل سنة 92 ليطاردوا القوط على شبه الجزيرة الإبرية. قالوا عثمان نفس الحكاية انطلقوا وعبروا إلى البر الأوروبي ونشروا الإسلام وبدأوا يقفوا في وجه العدوان الأحلف الأوروبي الصليبي ناس يقولون عشان دفعوا طب إيه السبب يعني لأن التدافع بين الحق والضال سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدد ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض اللي فسدت الأرض في خطاع لا يريد للحياة أن تستقيم على منهج الله في خطاع يريد الصد عن سبيل الله يبغونها عوجة في خطاع شرير بطبيعته زي ما جربونا واسلوا عليهم نبأ ابني آدم والتدافع هذا بدأ منذ أول لحظة آدم ربنا أمر الملائكة بالسجود لآدم منك من شز قال أسجل لمن خلق طي ربنا قال له فخرش فإنك من الرجيم عدوان وطلب يعني إذنا من ربنا أن يمهله فأمهله ربنا ف... فهذا القطاع المجرم يوظف جهده في القتل والسرقة وال... و... وانتهاك الأعراض وإشاعة الدمار طبيعة شريرة شه... طبيعة فيها شر صي... استحوذ عليهم الشيطان، فأنساهم ذكر الله ماذا يفعل آله عثمان؟ ماذا كان يفعل الاخلافاء الراشدون مع الدولة البيزنطية ماذا كان يفعل صلاح الدين مع, مع الصليبيين ولا نور الدين محمود ولا عماد الدين زنكي؟ ماذا كان يفعل أو هارود الرشيد أو المعتصم أو المماليك ماذا كان يفعل قطز وبيبرس مع التتار الذين اشتاحوا العالم الإسلامي وكانوا قمة في الهمجية والبربرية التي لم نلمح لها نموذج إلا في عالمنا المعاصف فيما يجري الآن في في العراق وغيره وعلى أرض فلسطين صورة من صور الهباجية تتسألوا المغول نعوز أقول إذن نحن هنا حين المقوم إنجازات العثمان منضبطة بالضوابط الشرعية منضبطة والدليل على ذلك إن كانت الأوامر لا تغلوا لا تغدروا لا تخونوا لا تقتلوا طفلا أو امرأة لا تعخروا بميمة إلا لمأكلة لا تقطعوا شجرة المسمرة هل تلقوا ناس فالرغوا أنفسهم من الصوام عزرهم وشأنهم لا تقتلوا بصيراً يعني غابة الشرعية عشان كده السلطان مراد الثاني مراد الأول قال لهم لا تعذبوا الأسرة ولا تسلبوا أموالهم ولا ولا سبحان الله قيم الإسلام التي أرساها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في حياة البشرية فنعوز أقول النموذج ده العمل الذائج ذا لتحقيق الأمن والأمل في الإنسان أين هو في حياة الأمة الآن؟ أين الأمة الآن؟ احنا بقول زمن العزة أين زمن العزة؟ أين عزة الأمة فيما يجري الآن؟ في الفتن التي تموج بها أرجاء العالم الآن فيما يجري على الأرض فلسطين فيما يجري على الأرض العراق فيما يجري في أرض الباكرستان فتن كقطع الليل المظلم من زرعها أين أبناء هذه الأمة أين قادتها وزعماؤها وعلماؤها لماذا الفتن تموج في بلاد المسلمين كقطع الليل المظلم كان آل عثمان حريصون على تحقيق ما يسمى بالوحدة بين أبناء الأمة فدعنا أن يقول إذن الـ الـ الـ الـ الإنجازات التي تحققت هي إنجازاته الحقيقية وشرعية وقدرها النجاح الشيء الذي يعني يلفت النظر في, في, في, في الغايات والأهداف إن الإنجازات التي تحققت كانت إنجازات حقيقية ما كانش وراءها فقط القيادة كان في شعب واعي مش شعب نائم مخدر منشغل بالدنيا لا ده كان وراءها أمة يعني قيادة راشدة وجماهير واعية وعلماء عاملون أين علماء العاملون أين الجماهير الواعية دي رسالة كلها ما دي ما واجب العلماء فين هنا ذا دي من الانجازات اللي اللي اتحقت ودي برضو بتعتبر دروس مستفادة احنا بنتعلمها من من هذه الإنجازات اللي طب واللي ح ساعد على ذلك أن القائد الزعيم كان صورة للإسلام حية للإسلام الذي يدعو إليه في بيته في أرض المعركة وهو يستقبل السفراء وهو يعقد الريات وهو يقوم بفرض الله عليه صورة حية للإسلام الذي يدعو إليه. ل ذلك في تأثر القادة الغربيين على سبيل المثال أفرينوس اللي هو القائد الأوروبي الذي تأثر بمعاملة السلطان عثمان ابن ولد أورخان هذه نموذج ال أيضا لا القادة صورة حية للإسلام تجف يوم شجاعة تجد فيهم انحياز للحق وأهله تجد فيهم الحرص على المرابطة في الصغور كل واحد عاوز يرابط في الصغر عارف أجر المرابط في سبيل الله في الحرص على إطلاق حرية العمل الدعوي دي من الإنجازات والدليل على ذلك جماعة غزية روم أي غزاة الروم وحاجيات الروم أي حجاج أرض الروم وأرض غيرها من الجماعات اللي كان لها دوراً بازعاً في في في في في زعم حركة الجهاد العالمية على أرض إيه؟ على أرض على أرض شبه جزيرة نظره عنهم طيب الشيء اللي نحتاج نحنا إن نسأل أنفسنا عنه الآن إيه هي عوامل النجاح دي بعض دروس مستفاد الإنجازات اللي تحققت ليه لكن العوامل النجاح أيها سلامة المعتقد والتزام الأمة بمذهب أهل السلة والجماعة والبعد عن البلع والمدعي عن التقليد في الدين دين امر واحد من أسباب النجاح ومن أسباب النجاح أيضا الانضباط الكامل مع منهاج وشرائع الإسلام الحرص على القيام بفراغ الإسلام وخاصة فريدة الغزاة والدعوة والأمر بالمعروف عن المنكر وتحقيق توجهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمان تحرير الولاء والبراء الولاء لمن؟ لله وللسوله وللمؤمنين ما كانش الولاء لبابا روما ولا لبابا القسطنطيني ولا لشرقنا ولا غرب الولاء لله ولرسولي وللمؤمنين وكانت البراءة من أعداء الله وأعداء رسول وأعداء المؤمنين أيضا من عامل النجاح والحرص أيضا على وحدة الصف يعني من ضمن استراتيجية آل عثمان إن توحيد الإمارات التي كان يقوم عليها أمراء من سلاجقة الروم سلاجقة الأتراك المسلمين يعني شبه جزيرة الأناضول قامت تمزقت فيها الدولة السلاجقة الأتراك اللي كانت قبل قيام الدولة العثمانية. يعني شبه جزيرة الأناضول كانت تشكل جزءاً من الكيان السياسي لدولة السلاجقة الأتراك المسلمين اللي امتدت حدودها من من الصين شرقا لغاية شبه جزيرة الأناضول غالباً. وكانت هذه الدولة السلاجقة الأتراك المسلمين اللي كان على رأسها ارطغرل واللي كان منها قلب أرسلان الذي انتصر على جيش الروم البيزنطيين في موقعة ملاذ بعد موت القادة الأقوياء تمزقت الدويلة دي والعثمان عثمان أدركه إن توحيد الأمة فريضة لابد من وحدة الأمة لذلك حرصوا على أن يجمعوا الصف مش يمزقوا الصف ولا يعمقوا الخلافات بين الأمة حرص على وحدة دفئة قليلة قال عثمان دولا قل اللي يحرزوا أدركوا مشكلة الأمة ممزقة العدو يتربص بها المقدسات في خطر فتحركوا تحركوا متى في القرن السابع الهجري واختاروا الأنفسهم بقعة من الأرض جنوب شرق بحر مرمنة وعملوا عليها مملكة وانطلقوا منها الإمارات التركية المسلمة حواليهم منجهات ما انشغلوا بهم ما قاتلوهم انشغلوا بالعدو الأصل الروم البيزنط وأجلوه وبدأوا بالتواصل مع أخوانهم الأتراك المسلمين لعل القوم تتآلف وما بعض الحكام العثمانيين إلى قتالهم قتال البعض منهم زي قرمان إلا لما حس أنه يتحالف مع الصليبيين ضد أمته هذا دي جريمة دي عظمى أنه يتحالف مع أبناء الأعداء ضد أمتنا ليعطل وحدتنا ويمزق أمتنا ويحول دون تحقيق أهدافنا المشروعة في تحقيق ما يسمى بدولة الإسلام العالمية وكذلك جعلناك أمة وسطة لتكون شهداء على الناس لبلغة الإسلام إلى الخافقين وإقامة الدين تحقيقا لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم ولتو... ولأمر الله ليظهره على الدين كله فكان هنا لكن الهدف الأساسي توحيد الأمة ونجح العثمانيون في بداية التأسيس في توحيد أبناء هذه الأمة ده كان من ضمن عوامل النجاح أخطر شيء التفكك أخطر شيء التشرذم أخطر شيء واحد أتظور أني مصلحته أني يبعد عن الصف المسلم ويترك الأم هكذا لأنه ده يرضي أعداء الإسلام مصيبة هذا ما أدركه بعض عظماء الدولة العثمانية فتحشوه وكانوا حريصين على تحقيق الوحدة مهما كان لكن ما يبقى داخل الصف خائن ولا عميل لماذا مش مجرد وحدة شكلية لأن الخائن والعميل لا يتنزل عليه نصر الله نصر ربنا لا يتنزل إلا على الصف الذي يعني تميز بالتقوى والورع والإيمان فيستحق نصرة الله لأن ربنا إزيح ربك الملكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا ذلك يعني يوزوجون مش قضية وحدة شكلية لا كانت وحدة حقيقية تنطلق من مفاهيم الإسلام في ثوابت فده من أحد الأسباب ال... ال... ال... النتيجية التي أدت إلى تحقيق الإنجازات الضخمة الشيء الآخر الاستفادة ال... بالمرحلية والاستفادة من جهود السابقين ما كانش كل واحد بيهد اللي فات لا استفادة من جهود السابقين وبعدين صقل النظم والمدنية والعسكرية وايضا تأسيس التوسع في الاستفادة بدوات العصر الحديث في التسليح وانشاء ما يسمى بالجيش الجديد الانكشارية وفي نفس الوقت الاهتمام بشؤول الرعية بناء المساجد المدارس المنشات العامة يعني مش في حاجة اسمها صوت لا صوت يعلو صوت فوق صوت المعركة والدنيا خربان لا كل بيمشي في خط واحد لأني لا تدل الأمة ما تنتهي المعركة مع العدو دي ملتدة عبر الزمان والمكان هنا نلاحظ إن هذه المعركة اللي ملتدة عبر الزمن والمكان كانت تستلزم أن تكون الحياة طبيعية في جميع المجالات كل ما كان اقتصاد الأمة قوي كل ما كانت بنيتها العسكرية قوية كل ما كانت بنيتها الزراعية قوية اقتصادية كل ما كان يعني عاملا فاعلا في حسم المعارك وتحقيق الأهداف إذن الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء التي عاونت على إنجاح المشروع اللي وضعته القيادات في مرحلة التأسيس الموقع الاستراتيجي العظيم الذي اختاره أرتغران وعصمان بن أرتغران اللي هو جنوب شرق بحر مرمرة على حدود البيزنط. لأن ده شكل نوع من ايه تحدي العدو جنبهم ممكن في أي وقت يباغتهم ما نمشي وقال السلام اختيار مصيري مع ان العدو لا يريد سلاما لا ده البيزنطي لا يريدون سلاما ولا يعرفونه لذلك كان الحريص كل الحرص على انهم في حالة استنفار دائم والارتقاء دائم بمستوى التدريب ومستوى التسليح وقد نجحت هذه الخطة فيما بعد فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح، وأيضاً إزالة الاحتلال البيزنطي لشبه الجزيرة الأطلس بعد كم سنة؟ حوالي ألف سنة وشوية تقريبا 64 قبل الميلاد 195 هجرياً. إذا المفروض اختيار الموقع كان ما كان يعني الناس كانوا بيحسبوها في عندهم تفكير جيد. كمان كل كل حاكم كان يتولى المسئولية رغم أنه كان الحكم هنا وراثي لكن يقولوا كل حاكم كان يتفوق على من قبله بإمكاناته وخصائص بدليل مراد الأول ودي أرخان والده وجاب ليه عثمان ووالد أرخان كل واحد يتفوق كل اللي بيجي ومحمد الفاتح مراد الثالث مراد الثاني عثمان الثاني كل عثمان محمد صدر عبد الحميد سبحان الله أسرة مباركة وكلهم نجد فيهم الصلاح والتقوى والورع كمان فيه اللي ساعد على, على نجاح هذه الـ الـ الـ الأمة في تحقيق في مرحلة التحسيل التأسيل تحقيق المشروع العثماني القدر على التخطيط والحركات و و و العسكرية المحسوبة بكينش في الدفاع من زي ما حصل سنة 48 ادخل فلسطين وضاعت فلسطين 56 67 استدريت الامة الى معارك لم تقدر زمانها ولا مكانها وكانت النكبة مش نكبة مش نكسة نكبة ده كان نتيجة ايه لان الامة غائبة عن الوعي لا تدري ما يجري حولها ده الفرق بين حركات العسكرية انا ما استدريتش المعركة هو زماعدون لزمانها ومكانها لا لازم دي مسألة دي مسالة تطرت تتعلق بمصير أمة فعشان كده هنا من الحالات اللي ساعدت التخطيط والحركات العسكرية المحسوبة التي كانت تهدف تحقيق هدف معين لا بالإضافة إلى التشكيلات الكثير بعدين من ضمن الأشياء التي ساعدت على النجاح أيضا حكمه وبعد نظر العثمان عثمان الحكمة وبعد النظر مش بقدرة اندفعات مصير الأمة مش بخطبة ولا بكلمتين ولا بقرارات عشوائية لا ده مصير الأمة في الميزان عشان كده يقولوا العثمانيون كانوا يتميزون بالحكمة وربنا قالوا من يؤتى الحكمة تفقد قوت يا خير الكثير وعند لوود يقول وقتيناه الحكمة تفاصل الخطاب ومحمد صلى الله عليه وسلم جمعاته وحكمة الأنبياء جميعهم عشان كده كان قمة في التنظيم الإداري والتخطيط الاستراتيجي ونشر الدين والدعوة فهنا بعد نظل العثمان وفهم أرخان اللي هو ابن عثمان الذي لم يكن يعني يرى يقوم بشن حرب طل والأخرى طمعا في التوسع لا إنما كان حريصا على تقدير المناسبة أو الوقت المناسب للتدخل أو فترة سكون وترتيب الأمور في البيت من الداخل والتمكين للأرض للإسلام في الأرض التي تم تحريرها يعني ينتشر فترة معركة عسكرية وبعدين يدخل يقعد عملية نشر الإسلام وتربية المسلام وترسيخ وجود الإسلام والنظام الإسلام في المنطقة بعدين ينطلق إلى مرحلة أخرى الشيء اللي كان أيضا من الحاجات التي ناجحت لأن البلقان ظلت 500 سنة في الإسلام ما كانش كلها تحت القهر العسكري ده أحد البلقان كانوا ناس مسلمين وكانوا منهم من يقاتل في صفوف المسلمين جيش كبير جزء كبير منهم كان من المسلمين هؤلاء الناس كانوا عشان ك... عشان ك... ودي نتاج إيه؟ ان القادة العثمانيين كانوا حرصين على طبع كل ارض جديدة بالطابع الاسلام والعسكري والتربوي والعقدي وكمان تعزيز الهوية الهيئة الاسلامية دون يكراها لا يكراها في الدين أيضا مما يدل على مما يؤكد ذلك طب إيه مدلول هذه الخطة هذه الأهداف هذه الاستراتيجية يقولوا دليل على أن الناس دولة فهمين سنة التدرج في بناء الدول وإقامة الحضارة وإحياء الشعوب بالإسلام ويدخل في ذلك أيضا أن أبناء عثمان بدأوا يتخذوا لهم عواصم في البر الأوروبي برصة قادرنا بعد كده والتقدم علشان تبقى أرض ينطلق منها لمسرح العمليات استراتيجية ضخمة بدايتهم إيه دويلة صغيرة على 16 ألف كيلو أعطاها علاء الدين كيقباز السنجوخي مكافأة لعثمان بن أرخان لأنه وقف إلى جواره وهو يقاتل الروم البيزنطيين وكان سبباً في انتصاره 16 كيلو انتلق منها لبناء كيان سياسي عزيز يطبق الإسلام ويقيم الإسلام ونعمت به البشرية 500 سنة في البلقان وبعد كده انتخل إلى مش بس البلقان انتخل إلى الكوكاز إلى البحر الأسود، شبه جزيرة القرم، والقوقاز كان جزء من الكيان السياسي للدولة كان عضو للدولة الإسلامية، شيشان غشية وداغستان وأبخازية، وبلاد الكارج اللي بيسموها جورجيا وستيا الشمالية والجنوبية، طب هو هالحاجات دي، من الذي مزقها الشيعيون؟ فين الأمة المسلمة فيما يجري على أرض القوقاز وأين الأمة المسلمة فيما يجري على أرض فلسطين؟ وما يجري في بلاد الأمة أين الأمة نحن في شهر على أبو أبي شهر رمضان عاوز وقفة مراجعة ومحاسبة أيها الأمة يا من تنتسبين إلى دين الإسلام وتسعدين بإقبال شهر رمضان شهر الصيام أمل أن تقف موقف محاسبة للنفس في أين من هذا الإسلام العظيم الذي يعني أرسق واعده محمد صلى الله عليه وسلم والعثمان في تواصل بين هذا وذاك من العوامل التي ساعدت على نجاح المشروع العثماني الذي بدأ في مرحلة التأسيس الحتوحات. كانت ذات أهداف ومغزى. كانت أهداف ومغزة نشر الإسلام رفع العدوان طب تعالوا شوف بقى الفتوحاء الغزو اللي بيجري في عالمنا المعاصر ابتداء من غزو احتلال فلسطين سنة 1918 ووقوع العالم العربي والإسلامي والغزو الإيطالي لشبه لطرابلس الغرب سنة 1913 والاحتلال الفرنسي ألف لتونس والجزائر والمغرب والاحتلال لشبه اللي شبه جزيرة الهندية والاحتلال الشيوعي لل الوسطى ولشبه جزيرة ال القوق ولشبه القوقاز وما جرى الحرس الخليج الأولى والثانية فين الأهداف فين الغايات سوى الاحتلال وسلب الثروات وإشعات الفتن آل عثمان مكرشوع النكران ببللو دعوة الإسلام قولوا لا إله إلا الله تفلح مش عاوز انت حر من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا اكراها في الدين وخلقوا نعم من الوحدة بين ابناء الامة سواء مسلمين وغير مسلمين وعطوا يا ابناء الـ الـ الـ الدول الغير المسلمين حقوق المواطنة لان الدول دي كلها صارت جزء من الكيان السياسي والعضو للدولة العثمانية فالفتحات كان لها اهداف وغيات مش سلب سروات وقتل وترويع و... وإهدار لحرمة الإنسان وحرمة الأوطان وانا بقول لي يجب نشوف احنا بندرس التاريخ ليه نقرأوا التاريخ ففيه العبر ضل قوم لا يدرون الخبر احنا بجد سريخ عشان نعمل من الطرف الفكري او عشان نضيع اوقات الد... الد... الفضايات تنفق فيها أموال وتنفق فيها أوقات وجهود مفزولة احنا لا نهدر. أوقات الأمة ربنا قال ما يلفظ من قول إليه لقيب عتيد لكن عاوزين نربع يا أمتنا أفيقي انتبه أن لك دورا عظيما أنت صاحبة حضارة حضارة إسلامية وصاحبة دين أحواجنا أن, أن تقوم من فرض الله عليك في حمل هذا الدين إلى العالمين من اعتز بغير الله زلج قوموا بفرض الله عليكم نشر الدين وإقامة الدين مش بس ليست مسؤولية الموعظ في المساجد أو المدرس في المدارس إقامة الدين دي مسئلة الأمة قادة وزعماء وجند هديكم شايفين عثمان ومراد الأول وارخان ومحمد الفاتح مراد كان يتمنون أن يخرجوا في قوفاف الذين الدعاه إلى الله عز وجل هرجين بنية الدعوة وهم يرتطون الجواد يستحضر في نفسه انه هو يقيم الدين ويدعو الناس الى الاسلام لان يهدي بك الله الرجل الواحد خير لك من حمر النعم ده شرف. شرف احنا امة الدعوة الى الله أحنا, أمة الإسلام. احنا امناء على الوحي الالهي بعد محمد صلى الله عليه وسلم الذي نرجو شفاعته ونأمل اننا نحنا نشرب من يده من نهر الكوسر شربة لا نضم أبعدها أبدا فين هي في حياتنا الدعوة دي حاجة يعني هامشية لا دي لها دي دا دا عظم وظيفة لأن وظيفة الأنبياء والرسل والأمة الإسلام هي, الو... هي الأمينة على هذا الوحي فإذلك هذا هو موقف نحن من من هذا الدرس في التاريخ هذه هي مسؤوليتنا عشان كده تحققت العزة لأمة محمد في غالب عصورها 14 قرن من الزمان أين نحن من زمن العزة الذي تحقق بهذا الإسلام الذي بعنا يوم أنفرطنا في ثوابته فالفتوحات التي قضى بها قال العثمان ما كانش في قصد منها الترويع أو القتل أو السرقة أو سلم السروات كانت لها أهداف سامية كان يقولوا العثمانيون على وجه التحديد لهم أهداف وغايات بقيت يعني في هذه العجالة أنا أذكر بب بشهادة أن قد يقول لنا إنسان أن هذه شهادة مؤرخون مؤرخين يعني انتسبون إلى الإسلام نعم وهناك شهادات مؤرخين غير مسلمين على سبيل المثال ال الواحد لواحد المؤرخ بيزنط بيكتب عن مراد الأول قال مراد الأول خاد 37 معركة انتصر فيها جميعا أصبحت له شهرة القائد الذي لا يقهر تميزت كل تحركاته بأنها كانت تستند إلى خطة وحتى في شيخوخته لم يفقد شيئا من قدراته ودهائه ده شهادة مؤرخ بيزنط 37 معركة لم يهزم فيها أمتنا ضربت في عدة ساعات ستة وخمسين وسبعة وستين سبحان الله سبعة وثلاثين معركة ده سبعة وعشرين سنة فيها سبعة وثلاثين معركة في البر الأوروبي في البلقان عشان نشوف إحنا فين نقيم المصائب التي حلت بالأمة وكانت سببا في نكبتها القرن الأخير من الزمان ده عاوز تحليل عاوز وقفة من المورخين وعلماء الاستراتيجية ليه أمتنا من قرن من الزمان حتى لأن لم تضع قدمها على الطريق صعيل الخروج من مأزاقها كما خرج منه محمد وصحبه وكما خرج منه صلاح الدين وكما خرج منه قطز وكما خرج منه آل عثمان المؤرخ, المؤرخ آخر اسمه خالكون اللي هو رجل مؤرخ آه آه آه آه مؤرخ إنجليزي قال حاجة عجيبة قال قاد مراد الأول 37 حربا في روملي. والاناظول وانتصر في جميعها كان جسورا رابط الجيش فعالا شديدا ونشيطا في شيخوخته كما في شبابه منظما لا يهمل اي تدبير ولا يشرع في عمل ما لم يخططه بكامل وجوهه يعامل الدول والاشخاص الذين يطيعونه ويقومون بخدمته بالحسنة واللين والكرم مهما كانت أديانهم اللين والكرم مهما كانت أديانهم نصار يهود وغيرهم كان مراد قاسيا على من يظهر له العداء مش, مش يقف يتسول بين يديه أو أكثر أو يتذلل بين يديه العدو وهو صاحب الحق لا لم ينجو أحد من قبضته يصدق في قوله حاكم صادق حتى ولو انقلبت الأمور إلى ضد دايما يقول الحق ولو يرى فيه هلكت حصل على ثقة الجميع سواء من الأعداء أو من الأصحاب عشان كده كان يقولوا أنه إن إن إن هذه المراد المحا... الأول اللي بيقولوا كان دينا وشجاعا وكريما وعادلا مع رعيته شغوف بالغزر في سبيل الله وبناء المساجد والمدارس والملاجئ دي كان ده شهالة المؤرخ الغربي عليه ويجي مؤرخ انجليز اللي هو جيبون كان متفوقا على جميع معاصريه من الحكام ورجال الدولة في العالم متفوقا شوف الاسلام يرفع الأمة دي الناس اللي كانوا جايين من شرق الاناضول القلة القليلة قبلة قائلة قبلة العثمانيين النزلة اصبحوا رجال الدولة في العالم الله اكبر صدق عمر بن الخطاب قال إن الله أعزنا بالإسلام وإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله بيقول أنه كان مراد فاق الحدود التي تخيلها والده أمن مصالح الدولة العثمانية التي إحدى التطورات المذهلة جدا في التاريخ كله نال ثقة الروم عامل الأرثوزوكس معاملة أفضل بأطعاف من معاملة الكاثوليك ده المؤرخ الإنجليزي يجي من, من شهر رمضان ما أحواجنا وشهر رمضان شهر المحاسبة شهر القرآن وقيام الليل والأذكار كام الصيام والاعتكام رمضان لكنه الشهر المحاسبة وشهر التوبة يجب أن ننظر أين نحن من عصر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أين نحن من عصر الخلفاء الرشدين أين نحن من عصر بني أمية أين نحن من عصر نور الدين محمود وصلاح الدين أين نحن من صالح نجم الدين ايوب أين نحن من عصر العلماء عز بن عبد السلام محمد بن حبل والإمام مالك أين نحن, من... أين نحن أين نحن من دعوة محمد أين نحن من فرائل الإسلام أين نحن من دفع العدوان الواقع على كت... بلاد الإسلام؟ أين نحن من العدوان الواقع على صراوات المسلمين؟ أمتنا أغنى أم في العالم تموت من الجوع والفقر وتعاني من الجهل في كل له المصيبة دي واتفل الله محاسبة لله اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله تقول الله التنزر نفس ما قدمت غد سيسألكم الله الله عز وجل عن أممكم وسألاتكم عن إسلامكم أسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يرشدكم إلى الخير وأن يضع أيديكم على مواطن الداء وأن يأخذ بنواصيكم إلى الخير إنه ولي ذلك والقادر عليه ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh.